قل لي تبنى يحسن اروح القلب اسم طلي اسم حبك سحر اهلي لا شك وخلى اسرار القلب باسمك ايدك طلي اسم حبك سحر اهلي لا وخلى اسرار القلب باسمك ايدك اروح شمال ومنتذكرك تحيرك تحيرك مشغوفه بيك وتبتسم ابتسم يحسن حبك باللسن تدونه يحسن اروح الاله اسمك باللسن يحسن حبك باللسن تدونه يحسن اروح الاله اسمك اسم تبتسم اروح وعليا كدرت سما تاخذ الغيره القلب من يستمع تتسمر روح علي قد ريف دمعه تاخذ الغير القلب من يستمع يريد يتعنا ويرد ضلع يرجع الصدر لا كان من سجد يسم يحس الحب باللسه بدونه يحس الروح باللسه يسم يحس الحب باللسه wana yahsana ruh el hamis yinsijm qalbi alaik wal ya lwari يونو الهنانه ترى يا وحس واحس كل وانا التمر ما تمجدي انعقد كل ساعه فر كان الجسم الجسم يحس يا الحبك بالصد تدونه يحس الروح الحسيس الجسم يحس الحب كنت بس يا سحر هذا اللي يخلي هالقلوب من يوم مر ذكرك يا, بولي ما يا سحر هذا اللي يخلي هالقلوب من يومور ذكرك يا بولي ما يروح لي اشال لك كل ساعه لو هذا سر رباني واحسم لك حسم نسم يحس يا حبك باللسن تدونه يحسن اروح القلب السن نسم يحس يا حبك باللسن تدونه يحسن اروح القلب السن سر خلودك مثل سر حبك عجيب ما شفت في العمر مثل يا سالي قلودك مثل سر وحبك عجيب ما شفت في عمري مثل يا سليل يا غريب صار مثلك يا غريب لك كل دلع يا الظامر رسيل الجسم يحس ين حبك باللسن في البنا يحسن روح القلب اسمه يحس ين حبك باللسن في البنا يحسن روح